<متصفيق> رانيني من السق على لو برضو <تصفيق> مراني من السق على لو <متصفيق> Şabab ile, bizi <Sessizlik> dağ zebile, uyhun اسمر قلبي في نار عذابي نار ظنني فكر قلبي نار, نار. نار عذابي بكرحتاه الشوط أناني صهاريجي والجرح اللي في قلبي هداوي هداوي والدمع اللي في عيني اللي امتداري هداري لانا بشكي ولا بحكي بس يقول لي يا حبي. Ya يسمar smali